ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 أو لم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأعمرواها أكثر مما عمرها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَّةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَاهُمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ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 فَأُلَآئِكَ هُمُ الْمُضَعِّفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مِن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّشَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى يُشْرِكُونَ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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا أولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْنِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْنِ وَلَا كِنْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ